فإذا ساب الرجل وأسلم من سب الرسول جسده ماذا يا؟ لكن يبقى وهو حسن فنقتله لسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لم نقتله لسبه فلذلك قال علماء ساب النبي صلى الله عليه وسلم يخفل ساب أو لم انتقاما لأن حد تب الآن رجل جنة حتى نتقرر الصورة رجل جنة بإمرأة وثاب إلى الله وجاء إلى الوالي وثبت عليه الزنا وهو ثاب ويشتط عنه ويشتط عنه ويشتط عنه وهذه الحدود لا تشتط عنه ويشتط عنه فهنا إسوان فهنا سب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل وهو معبر عن الكفر وهو كفر فإذا عاد عن الكفر عاد الإسلام لكن بقي الحد فإن السوق لا والله كل سواء الرجل او المرأة في هذا يصد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فقط انا ما اعرف قال وهذا حكمه نعم اي انسان اي انسان سبب النبي صلى الله عليه حكمه القتل سواء كان مسلم فكفر بالذنب او كان نصرانيا كان هو عرفنا يا اخوان إذا قتل لا إذا قتله رجل ثم ال ال حدر جدري ثم كثر عن الماء أما إذا أسلم وتاب إلى الله واستغفر وأنا ثم قتل حد فإن الحد يكثر عن وادي لا نعم يقطع من أجل إسلامه فقط أما قتيل هذا الحد لا يقطع وقال من معطينته أمل الإسلامه نعم مستتابعي أمرا أن يموت على الإسلام من النساء بالله عزيزه على في المرحب انت مهنا؟ جن يوجد <تصفيق> الضوء من أفاعد الإسلام الدين والإسلام والإسلام إذا أتنا فإنه جن الحد هو من أخوان الحد حق الله فبذلك هو مشترك في نفس الأمر بشلافة حق النبي وحق الله فحق النبي ماذا؟ يحد وأن يقتل مثل الذي جلد مثل الذي رَجَمًا مثل الذي قَلَفَ إِمْرَأَةً فأن هذا حق لهذا الإنسان وهو حق الله كذلك إنه لا يُخْتَر بخلاف يقول حق الله في تلك المسألة صلب الله عز وجل هي دافرة في قضية الرجل وفي سبب الله عز وجل لكن العلماء والصحيح ما يتسلم هذا بشدة لفهم سبب الله عز وجل الأمر هو شديد. لا لا, لا. الان ندخل في النقطه النطاق واضح الان ما بيصير يجينا الان في التاليف بهذه الطريقه قال متنافسين يخاف كل كبار ومنافقين على كبار لكن هو اراد لماذا ان يقول منافسين اراد ان يعاملهم معاملة منافسين هم مثنين لكن في طاطق هو عارف ان الرجل شافك لما انت تعالك بكلان منافق ماذا تعلم؟ يعني علمت عنه انه منافق ما الواجب عليه؟ ان تقتله كما تبين لنا ان النفاق لا يسر لا حد الحكم لا يسر حكم الله بقتله ولكن عدم معرفتنا بالنفاق لماذا لا نقتل المنافق؟ لماذا؟ نعلم معرفة لكن لو عرفنا انه منافق ما حكمه. ولذلك البارح ذكرني أس من الأجل على هذه القضية قال حتى لا يقول أن محمدا يقتل أصحابه لأن تقول العرب أن محمد يقتل أصحابه هذا جليل على أنه لم يظهر نفاقهم ولذلك لو قتلهم رسول الله قال الصحابة والناس هذا غدل يقتل مسلمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما عبد الله بن مبيع جاءه ابنه ويقول يعني اقتله قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلو قتلت له لح له ألوه لأن الناس محلم تقلموا إلوه إنه كيف محمد صلى يقتل أفعاده لكن هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عكل وعورية هارجوا في الصفاة في العرب قبيلة من العرب جاءوا أسلم وفقيا العرب جاءوا أسلم فجدوا لأنه جمع أعراب في المدينة السبيخة والعرب جلت تحت المكيفات بمرض تعود على الصحراء، فاستووا فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سريحة إذن، نجدني أكل وأشرب، فذهبوا هناك أمرهم رسول الله ان يشربون حبوب الهلا والذين هم الأول والذين هناك فلما صحت الأيام قاموا على الرأي فقطروا أخذوا زوجته واصطحبوا إذن، ابتكر، جاء الخبر و... و... يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مخضور الله صلى الله عليه وسلم حتى تقبض عليه ماذا صنعه؟ أول شيء قطع ألديهم وقطع أرجلهم وجدع أنوكهم وقطع آذانهم وكحّل عيونهم بالنار كم لأعينهم جاد المثامير محمّاها بالنار وكحّل عيونهم بالنار ورماهم في حرة المدينة تصور مدينة بحرها ورمّاهم في الحرّة الحرّة هي الأرض النارية السوداء ورماهم هناك يطلبون الماء يكتبون فلا يتقوم لين يتقوم لما قال حتى لا تقول العرب أن محمدًا يخفض أصحابه لا يتقوم بإذن هؤلاء في أصحاب لكن لو قتل من يصلي وراءه كان رسول الله تعالى أجهد مرات ويخفض بعض الصحابة يخفض لهم أرجع نشأل أن لا إله الله وأن محمدًا هو بسرعة ويخفض في مسلسة فكان يقوم عبد الله بن مبالي يتقوم ويخفض في خطاب الصحابة يصل معهم ولكن فكيف هنا إذن ظهورهم ظارين، لو ظهروا الآن قد يقول قائل إن بعض الكلمات قالتها، قالواها، وتنعارضن وما يسمونه مثل سب السب، هل قصده بها رسول الله؟ رسول الله قد يقول ما قصدت بها الذين، ما قصدت بها هؤلاء الذين أرادوا أن تطول عليهم. مثل قبيض لا رجعنا إلى من يأخذ من أعظمها الأدب من هو ما قال أنت فإنها أمور موهمة فهذا أمر مثلا حتى إذا ظهر أمره وشتد عشان يكَّن الصحابة كمنه وأن يظهر منهم أمر مكثر ثالث كل هذا كان محافظ ثالث الصحابة اللي حط مسكن الله منهم ما شاء الله هذا السؤال كنت, <تصفيق> كنت جاء وفكر هل أفوض فيه أو لا وهو قريب هل يجوز المرحل يكيما الحديث في نفسه يعني أولا إذا وجد الإمام فإن وجده أولا من وجده الصحيح بالأجلة الصحيحة أنه يجوز بأحاد الرعي أن يكون وهناك أجلة كثرة ولي في هذا ثونه لما يقتله قتل نفسك غير معصوم كيف قتله فهو قتله بحق وليس أجوانا ثونه تعدع الخليفة إلى موضوع الخليفة يجيب الخليفة موضوع تعديت على النار يجيب الخليفة أما أنه جاز له أن يقتله من بعض الأجلة التي تقوم هذا مثل قتل الرجل المرأة التي سبت رسول الله بطواته إن الملقى قال والله بأو ديها أبدا ما فيش ديها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعذيت على حقه مثل قول عبادة بن الصعمص وقد جلت في مجلس وقال بعضهم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن خطير وتعلم من أشرف إنه ميلة وأراد أن يشنع على طريقة القتل كما بقل عبادة قال المخليطة والله بإن لم تكتلنه اليوم لأكتله هذا فكان الرجل يجاء ذلك كان من يوميها في الأعراض بعد عنه فكان ذلك جاء عبادة على الكلد يهرب الرجل حتى لا يجده فيقفلهم فهذا يقال له لم تكن يبقفل ثم تبالك فعل عبادة عندما حضر مجلسا عند بعض الأولاد وعندهم ساحب يدخل جائس بقرة ساحب يدخل جائس بقرة ويهرب من ذبريات وغاف له حتى صار في وسطها فقط قال يحمي نفسه لكما طارقا أدل على أنهم ذكروا بقرطة الإجناع على أن الحجود لا تقوم بالله لكن الإجناع محفوظ ونقضه في ذلك الشوكان وغيرهم القصد أنه يدل فلو قتله المرء ما يجب عند الله ممكن واحد يقول ربما أخذ من الحاجم فقتل ونعم ما يقتل كل سببه ماذا تريد أكثر من ذلك ماذا تريد أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق أفضل الجهات كلمة حقنا كأن الناس بأيام كل اشي بجيب موثل قتل هذا ضد المصلحة حدو بيما المسلمين للأيام العرب ما كان يتذكر وانا تذكر العرب قادم يسرده عند المسلم واحد قتل رجل أخذو إلى الشرق سجنوا بكل هذا يعني المصلحة الاعتفادة هذا ما كان النتيجة انك تذكرون للسجن سبحان الله إذا هاد يخذوا له يعني فهي تمشي بالصورة يعني الانات الان كل شيء بيجيب مصيبة ومشكلة او بيجيب تكليف او بيجيب حادث فهذا يجب تركه لان هذا الشيء يربي له كل عمل رجل ضرب رجل فقتله لله اخذ فقتله والله ويجب انه مثل هذا افضل الجهاد كلمة حق العند سفرينج ذهب اليه فامره المعرفة فقتله هو أفضل الشهداء من الله ما قال هذا في المصلحة أو داب نفسه إلى التهلك أخذ للتجن هذا شيء جميل ومبارك وهذا أمر إخواني كانت يكون لدى الأوائل صار هالأيوم حقط أسل عند بعض المناس والمسلمين يقول إلا جاءت هؤلاء المنافسين أو الكفاة هؤلاء أهل الردة جاءوا إلى بيته من أجل أن يأخذوا فالأصل الله تسلم حد وكفار أولا تقاتلهم وإذا مسلمين دعوا في أصفار. والله يا في بعض كتب الكتب ذكر الإمام الأسنوي وهم أمه الشاب فأي عن عيد بن عبدالسلام أنه يجيز خطب المساسي ولو على درهم المساسي المساسي اللي جاء يأخذ واحد أو درهم واحد بغير حق قال يجيز بكاء تقتله ولو بالسم قال المحب اتضروا سياساً على الفواسق الخد قال الفواسق فواسق من الحجأة والعقرب والأسعار فإذا أدعي الشارع لك أن تقتل الرجل من أي جرحة أن يأخذه منك جرحة فجاي الرجل يأخذ دينك فجاي الرجل يدخل على عرضك فلي والله العرب قبل الإسلام كانوا يفتخروا أن ابن لهم ماتوا في سبيل هذا الأمر نحن نجد مصلحة نسلم له من أجل المصلحة هذا يمثل بكيوه يعني يحتموا بهم العالم نواتك من أجل الموجود إلى مصير مصيرها يعني, يعني مصيرها أنت مات أنت لذلك هذه الموثيخ الموثيخ الناس يوم تخفرها ولو اما المسلمين المتبيلين اخذوا بهذا الفكرة في البلاد والله لو اما الدولة بكل كفرها لا يستطيع احد من الشعب ان يخب الله او رسول الله ايه؟ كلما واحد تخفر فيه اخذ اخذ اخذره ويحن مثل الشارع بالشارع يمترض بسجده ولو هذا اول تجل تاني تجل تاني تجل على ذلك لما الإنسان مريد أن يتلجل الإنسانه بهذا الساد يحكي الألف موضوع كم؟, كم في مستوى تونس لو هذه كم ممكن الحواليس تتكرر حتى تقصع ويحاق الناس المستوى عشرة فمستوى حتى حدث أقصع حدث ما أبدا مستهدت تقصد أن الناس هؤلاء المشايخ اللي بيسب الدين هما تسع عشر تونس بسب الدين والناس باقين نايين مش كده. طبعا صدقين من رب والرسول يعني صامة كبيرة منتشر في عامة الأرض بطريقة غريبة جسد فلو أن هذا سفق حكم الله عز وجل فهذا ديوان ثالثة طاعد يستهدف قال لي قبل هنا واحد من خنازير الجلد الأنقاذ الإيمية قال جاي فقود إحنا قتلنا نسل سبا مقابل قتلت مننا كذا مستشرا أنهم قتلوا بأس ما قتل المسلمين وجاي زلتين أولئك الرحل راحوا هذا رأي. زلتين في ال في ما قال أحد بأخوه مثل أداريج الوضع. ترى من الله تجدين تجدين حتى. كذا سبحانك يا رب. هو من هذا سبحان الله سبحان الله. القصد إنه تطبيق الحدود هذا من الأمور تطبيق الحدود جاء في أحد لما من الأمر معروفاً منه، وهو مكلف، وهو مكلف به بأن يقوم به بيده الله، وهذا أفضل. ما هذا الزوج من على جاء إذا هو واجب زوجاً، الزوج ولا خليفة. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ نعم، بس الناس ماذا؟ يا جماعة، الله الرحمن والآن شد الإخواني حتى تذكرون القوم السير شيء ان انت تريد يعني تصب عبد بالناس اول شيء فاروق الخنزير قتل حسن بنه راحوا كانوا يسلموا عليه يعني انا انا لما اشوف مع جماعة اذا بموت ما بانتقموا ليش امشي معهم بطمر رجلهم ان القراش الخنزير مخاصر في زمانه راحوا ايدوا دخلوا السجون عبد الناصر اللي كان رئيس المحكمة السادات خرجوا من السجون راحوا قالوا رجل السلام ورجل الأمة أنا لا حق؟ حظ بس مش الجواب العرب لا تقبل هذا ولا دين الله لا تقبل هذا الحزب القومي السوري اسمه وارث الجيو أنت وانتعش ضعيفا قتلوا عدم هو أحد وزراء لبنان قدم لهن كلام في لبنان عدم أحد وزراء لبنان الحزب القومي السوري ما سكت عنه هذا ظلوا لحقين حتى قتلوا باب بفتح الملك الأردن الملك عبد الله الله لا يرحم ما سكتوا عنه لما الإنسان يكون في جماعة مثل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سبب إرساله وسبب الجيد ليش أرسله؟ يروح الى الشمال الى بلاد الشوب انتقاما لمقتل ابي كان يضرب غراء رجال من لكن دخل السجون قطعوا رؤوسهم هل... قام مزق دماغنا على الحيطه ولسه ما كفرناهوش نعم ديما لو واحد ضربني وراسي مسلم وكسر راسي بدنيا لكن بصر وهو يقول لي لو جاء ربك لو بعثه ولسه لشيخه من الناس جين رحمه الله رحمه الله ترجع رحمه الله ترجع رحمه الله قضية فضورة جميع يعني كيف كيف توقع لهذه القضية لو أن كل واحد من المسلمين قتل بدل, بدل منه واحد من هؤلاء الأهل الردة ما هو ماذا كان بحاجة؟ لا واحد لهذا قرب عليه من ولذلك كان الناس يخافون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يخافون. يا جماعة إذا محترمين وجيدين وبالإحسان وبالتعاون. لكن إذا وقع الوضع قائم لا يقوى. لا يقوى. ودليلك فقط تعطيه علينا. بالله عليكم هذه. الآن تصوروا كيف صارت فيها الركبان في جزر العرب. كيف كان الوضع؟ شيء ما مهول أخذهم. صورة حالة يعني فريدة جدا. أخذهم قطع أيديهم وقطع أرجلهم سمل أعينهم بالنار تصور هذا واحد ياتي الدين الإسلام دين السلام نعم دين الملحمة ودين الملحمة النبي ضحوف لكنه قطان وهم يستسقون يتطوروا الحالة إخواني وهو يجيني شيخ يقول لي أنا ما أقدر شبه ججاجه كل فرحة وصيبة وطامة عظيمة والله لا يمكن أن, أن يأخذها المرض هم من إخوان العرب يعني الآن بطل الجهاد بتطوير الشيخ وإن الأمة الصادرة هذا الوضع أن تغيره أشد من غيرت المستعمرون جاءوا إلى بلادنا بالحجر بالبرودة الإنجليزية الخربانة بالثورة بال... السلبية بأي خلاص المستعمرون ما كان يقول يا يقول لي بطلع يا يقول الجهاد ضد هؤلاء مش مصلحة يقولون بي من يا جنج صار الشيخ الفقه الحلام الذكي الذي يقول لا تجاهل الشيخ يقول عن اختي يا جنبوتنا قال لا تجهل لا تقاتل يشغل بتعليمهم لا تقاتل حتى يصل الجنج الصر بباب بيتك يا جماعة يا اهم ما قال احد اللي خلبي بيديهم كان فايز إلى الكهف الأفغاني ميال على الحرم المكي كانت هي محطة كتاب ليبيا الى الكهف الأفغاني. أجابوا المشاة كل جاد أفغاني فرد كفايا لكن الطائل على الفرد عين. أرسلنا فرد عين لا تذهب لفرد الكهف. قال لهم قال لهم والله لو الجاد الأفغاني مقصوه غير الواحد يا ريت. <تصفيق> يعني مرات حست ما تقبلها. مش معقول اين الله هيك يعني مش معقول مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم واحد يدخل على زوجته يجيب عندها عليها بده يروح يجيب اربعة شهدات يقول ده الصحابي حتى ايش والله لا, لا ان وجدته لا اضربنه بينه ايه لا اضربنه تجيب بينه ايه انهم قالوا لا انت متعدى عالشريعة قرهوا قال تجيبون هذه الصورة ما رسول الله قالوا لنا ما تهايما تجيد ما هذا الباعدين يقولوا تعال قاتل يقولوا لا هذه أمور يعني لين لا مجال لا مجال نحن مش عقل شيخ يأتي هنا يقول يأتيك زبانية القبر المخابرات على بيتك أنا تسلخ عليهم تسلخ وإذا لسلم لهم ولو أخذوك تقتلوك ويقتلوا لا والله دينا دب من الله لكن هو قدر دب رجل والله هذا الكلام لو قاله رسول الله عرض بالله عليك يا أقبل المخزن فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كانوا فلتو فلتنا رسول الله أنهم يشمون يصمني عن صدر وهو مثل ما يقولون إحنا أسقطنا الجهاد في بشي جهاد ما يجعل نقول هذا يقول فقط لما إذن ماذا صبر شلوه يمين يقول نعرضك عليك إنه الإذن جاي بقيته بالسيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقيته بالذبح يشير لا أبو جاهد يقول اسمع مع الله يبقى ما خاف. أبو جاهد قال ما كنت, كنت جهولا يا محمد قال له أنت جهول ثم يا أبو جاهد جاي يتسلم خبر وسيلة من الشمع ومرات شيء. على نجس من حد. على لا يعطيك نفوس وينه الشيء ويخرج عليه كله نفوس الظلمة حديث يستهوك من في أهل بسم الله صحيح هذا على ماذا يعبر مش ما لهم لكن على ماذا يعبر يخرج هو عليه الليل يخرجه هكذا في تحت السبارلي حتى يصل الكعبة ويقوم كله ولا نفوس الطنف يقف عليه ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم صوحة يقضى النبي صلى الله عليه وسلم العالم هيقضى هو يفسره ولا يرجعه يتخفي ه... على ماذا لا هذا الحكم الشرعي واضح لكن ما يؤبر نفسيه الجام جماعة لا يفكرون النبي صلى الله عليه وسلم في إذن بالقطاب يسرخ صريح أن رسول الله قطب يخرج الزبي الحامل تفر خارج الى قريش لوحدي كان شاف فكر النبي يقابله انه اذا قتله طريقه انك تصدق يقول ماذا تصل لو كنت طلع دي بحفره اخرى ماجي فواحد يأتي يعني انت تخيل يعني حسيه الانسان ما تترك هونه يدخل عليك بيتك وزوجتك في فراغ الساعه 1:00 بالليل لسه في فراش النوم وتقول لي سلم حالك شو أديني والله لو إنه حرام لأقومه بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أباح لنا الرجل لو نظر بعينه النبي صلى الله عليه وسلم ما لو رجل نظر إلى بيتك بعينه أجاب له لو أن رجل دخل على بيتك من أجل قرش واحد من قتل دين عدنا ماله شيء. والله هذه أحكام شرحية لكنها قبل ان تكون شرعية فقرية حولي ينفق الشرع ونصف الفترة لكن المسار بشأنه يمشي اضرب اضرب اضرب ونسأل مكفر نهاش وخرجي باوعه كمسا موسيقى يعني حول الاسعارة اولا الوايس ومسلمين هن يلتزموا احكام الشرع كل, فتا... كل فتاويهما كلها على شباة هذا حقه بواقع هذا مجمع الغيرة الغيرة هذا أمر يدفعه الإسلام تملع المرء بالغيرة أن ينتقم لدين الله وكلما ظهر من المسلم مسألة من نساء للغيرة مدحها الشارع وأقرروا عليه ودعاه إلى إثباتها وإلى زيادة مرء وكان يجب أن وهم سنعين يصلح أبوة الإسلام راكية عن ممات النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الإسلام. مات عمر رضي الله عنه شهيدا قتيلا الإسلام مات؟ بحوال الله ياتي الشهيطان خلال من خلال مصير الإسلام؟ أي هو بقي في الأمة إسلام حتى اصطاب عليه ممم. يش بقي لنا؟ أنا أريد أن أعرف ماذا بقي من إسلام شؤومة محمد الشيخلات؟ ماذا بقي؟ كل يوم نخسر طوائف وجماعات من جنب يخصوخ من جنب الطوائف كل يوم نخسر يرجعون لم تكن ترجعون البلاد إن شاء الله قريبة طبعا الفارق الكبير بين أربع خمس سنوات من سياج الآن كل دقيمهم كم بخير كم الله للداخل؟ ترى في الانتخابات كم؟ انتخابات وانتخاب والاستجابة الاسلامي كل هذا كله. لما انتخبوا عندنا في الأردن اثنين وعشرين نائبا في في الأردن لما انتخبوهم. جاء بعض الاخوة من سوريا جاءوا على الاردن ليشهدوا ولادة الخلاف الاسلامية في الاغرن هاي خدايا هاي يكونوا احطاء كاذا باقي سوريا لا تخطي الامران المسلمون يخدمون فقط شهوات للناس كما تتبعونهم بشهوات لما عيدونهم بالكيك والاقماء لا ماذا لننجم هاذي القضي يجب ان ننميها تبعون نموسة ونموسة نموسة ماذا لنبقى ماذا لنبقى أنا ما أدخل. المسلم يدخل النار. المسلم يدخل النار. الخاص بالفقه. الخاص بالتهاب الدنيا. الخاص بالإخوان الهجرة. الهجرة جزء من جنة الله. ما لكم تقولون هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة والجهاد. الإسلام هو الهجرة والجهاد. واجب. إذا العلماء لم يجيزوا للرجل أن يقيم في بلد يسمى تهاب المكان. ومن من الخارج قال ليجو يقنق يعني الله التالى لا التالى لما كثب الشيخ يا شيخ يضرو الحكمة. الحكمة حكمة حكمة ان ادعو ان أعلمه لكن حكمة ان ادعو ان اعلمو هو يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم يا حكمة هذه من حكمة حكمة الحكمة والشيء مواضع اذا هذا الرأس او فوق فقط الحذاء هذا من الحكمة الحذاء كل يجي فأتمنى حكمة المسلمين اتقلبوا مع المسلمين تقول نهار شكرا يا ولد المسلمين داكت بيها هم بغلق عضو لكن تسفورتون هو ولا كلمة ولا كلمة ماتت ان غيرها في الهمات العرب العربية من أكل السندير كأم والوصائب هذه ماتت ان غيرها مات الشعور بالرجولة يا جمعين يا بالله إخوة يذهبوا اسمعوا معلقة عمرو بيكوفو بالله إخوة وصيروا أرسل عمرو بيكوفو أنا ما يعني أخذ شيء يجاب يسموه كيف وكيف العرب يقرأوا عنطرة ويقرأوا العربية كيف تهم بالله الإسلام نزل على العربية وقر العربية العربي بكل شهانة ورجولة كل شيء بس خلم هذه القيامة بدل ما يقاتل مشان داعث والغبراء يقاتل من أزلدة أما القتال القتال وحب الموت حب الموت والشهامة شهامة والرجولة رجولة ولا يرضى الدنيا ولا يرضى الدنيا كلها يقيم لكن وين توجهت؟ كل شيء من لغوا مني عربية لغوا مني الفتوى بالفتوى بالفتوى وينه كل مصلحة مصلحة مصلحة ما تدري أن يصبح الناس بقر هي المصلحة ودجاج هي المصلحة ومسلحه ان نموت اخواني من مقاصد الشرع ان تموت في سبيل الله نعم من مقاصب الشرع يتخذ منكم شهداء يا رجل الله يريد ان يتخذ شهداء الله يريد من مقاصد عقيمة المسلمين او قد المسلمين يتخذ منكم مقاصد مقاصب شرعية هذي واحد ما قال يا ليس قومي عالمين يموت شهيد قتل هذا هذا اخذ انه قتلت قال يا رجل الله يفرح ألا يفرح الرب أن يموت الرجل ألا يفرح الجلال أن رجل واحد صبه فقتله فقتل من أجل قتله الله لا يفرح رجل رأى معاصة امتهت انتقم الجلله بالله الله لا يفرح انتقم لها سبحان الله قدمني لا فرح الله لا تمر لما انت فرحت حزن أمه حزنة أخته ضاعت الوظيفة سبحان الله الله سريح ويبسي الناس عليه ليش يجب ان ينمينوا في الامة وهذه فتوه مش غريدة اخواني والله هذه فتوى ان يقتل المسجاس المسلم من اجل درهب وهذه غباء ممينة في ذلك الكلام ما يجب استدعاء اللي يعني يقتلوه احنا اليوم نمين سمع قوية القسف قضية السجن كان لديش مقصر في كله ارباح ارباح ارباح ارباح ما فيه تطريقها شان جيت بعض السناظير قم عبد الله عز ورحمه الله قال ساجر دماغ ساجر دماغ يبدي كل دماغ طريق الجنة عن طريق قم يبديوك الاقتراع جهاب شوكة في حمس وعن جهاب لا شوكة في فيدي. اخواني اغو بالله اغو نفوسنا اغو نفوسنا اغو نفوسنا والله نفوسنا غلط وفصرنا غلط ومعطينا غلط ننجي نعلم عنفوسنا نعلم الموت. هذا وانتصار بأتبارك روه عد كبير تقرأ فتاك بالله والله ان تقرأ شو نفوسنا لو صار بالنس اقرأوا كيف العربي كان حساب النقطة الشيرازي في قلعة الشيراز بأروح لجزء من الحملة الصريبية اقرأوا كيف كان أبوز وعمه يرفض يرفض ما قالوا له يوم لا سأتفعل هذا الفعل ما قال له قال كان أبي يراني أصبل على الأفعى بوجهي سأصبض عليها بيدي ولا يقول لي لا تصبل عليها أتنجحوا مور في القتل بكل هاليم إلى صور، لما يأتي القدر كل الكلام نبي. بقول رأيت رجال يضربهم السيف على، بقول على أمي روثي سيف لكان سفين، فيأتي عليها الطبيب فيخيطها فيقول حير، ونرى رجل يذهب السيف يقتل أسداً لبرفقة. قال رأينا رجل أنا وابن عمي كنا في وادي، رأينا رجل يضرب ربله يعني. وجاء وقاب الأسد من سن نهبه والثعلب من سن بالرغم أنه قتل أكثر من خمسين أسد، خمسين أسد، جمع رجال بيخافوا من الثرثيث البيوت بيخافوا من ال من الدباد وبيضريش عيش، وما بيخافوا من التيران ولا رجال، لا إله إلا الله محمد الرسول، أصلا ما يفعل هذا في هذه الأمور، أصلا الرجال ما يفعلون. والله والله نساء العرب لم يكن من ذلك هذا الخوار اللي نواجد وثيونه في عتبة يوم من الأيام رأى رجل في ابنها النباة في معاوية وظهر المرأة المرأة كيف بتنمي ابنها المرأة عجيب جداً بيقولها أرى في وجهه أن يحكم العرب قلت كنته هو يحكم العرب ويجنون جايان ربي بيحكم عرب والقبيل في العشياتهم احنا الأمثلة ليس حط راسك بين هالروس وقلب الطعروس صحيح؟ موجود؟ ايد ما بتجابه مخرج وهو كذلك كلها امثلة الجبل كلها امثلة الجبل ولما تأتي بالدنيا صلي الفرض ونقل الارض الدنيا عقبط وجه بترجل وحوش ومش عارة من كلام لكن عندك الدين والاخدام صد الله فالجهار ربما استنكلف من استجاجه دره قال الناس ينقصون خطوان شايح انا لما اطارف اربعين محضر التعبير نظر جيشي حقا الله يقولون جماعة اطروح اتدربوا ان شاء الله بسدر ما اتجاعد اتدرب كانوا في ناس قالوا لا اطلح فرد ما انا ليه لستي اتدرب جيشي قالوا اتدربوا فالنصد يدرقها الرجل قتل هذا الاسد الحظيم اللي كانت اتوالي فالثم نزل النهر نزل خلع زربون ونزل يزلح فالثباح ثم رجع وضع رجع الزربون وهو الإفتار فالثباء المحارس كانت فيه في الواقع فوضعه فالثوقع وضع يواصفا فقلنا على من يتيه فالنستكبر انا فلنوقف يعني وقتك انه قتل فقلنا على من يتيه فقال وصله ونزلنا الى وادهوم نجيه فالثبت الان ناسه بنا نات في عقر فين والخول يعني ولا قد رأيت رجال يموتوا بالفعض الزنبور والله الجهاز كله لو قال الجهاز ما بموت في الأمة قد ما بموت في حدد حواسي السيارة أو الذي يموت بالتهمن بالتهمن في البروشتر السيارة ايش كالتهم الجهاز راح لحياة تركوا بسما بسماس حياة ثم قرض إذا دعاكم لما يحنيكم الأولماء تسطروها على الخصوص ويعام تسطروها على خصوص الجهات تجيبوا لله والله رسول إذا دعاكم لما يحنيكم واني ذروة ثمانية وهو الفارق بين المسلم والمنافق الإعداد للجهات ولو أراد الخروط لا أعدل فلح يمكنها بعض قد يقول قائل هي جماعة ما تقول بالجهاد وهي جماعة تقول الجهاد. بين جالسين في نفس الغرفة نائمين كيلو. لا. فرطية بالنفسي صار النفسي. دا خارج دا خارج. ممكن جماعة لا تجهاد لكنها سعيد وترى في بنائها الجهد. لكن جماعة سعيدة لا ترى الجهاد. بس بيجيبونا ابن أمير ينزل, ينزل, ينزل من السماء. بعضهم قال لا بس ما ينزل, ينزل الملك يضرب ب ب بجناعه يبصر هنا مو من هنا كافى. ولا بتيجي الامير وهم يحاربون الشعب لا الجهاد له من أمير كيف نجيب الامير والتنظيم حرام كمان يعني موسخه العقول واخواني صدقني كل الناس بالدنيا تعدت قضيه النصر وخط الشارع قضيه الامن خطر وناقص الاصول اصابه هالخطر اصابه الضغط كيف يصيروا يقرروا هذا وكيف يشهروا يطلعوا على الناس الشارع هلا غيره يغير مفهوم الأصول يغيرها ونضربها الموت نضربها على السلاح والجبال تدريب وال وال وال الشجاعة تدريب نضربها الموت نضربها على المشاكل ضربها الحمية سبحان الله بس نرد متدين فطع طريق فطع فضلا متدين بصفة بصفة ب بما عيّر ابو بكر عمر بما عيره حوار ما ابن نصر من معيّره هم حوار فيه. ايه انت نزيل في جبار جبار في الجاهل يا حوار الان تعيّرهم في هذا في نصف اكدر قال وقال رسول الله عيّرهم في جبار عدموا جبار في جبار لا إله إلا الله نزيل الله نعود نروح نعود الموت الموت الموت حلو جماعي إتقاك أنك متكدس ومتكدس الموت القرآن صبح الموت صبحوا العرب تخاص من الموت وانصبحوا صبحوا الموت عادي رحمة رحمة تمشي من هنا إلى هنا كل شهيد ترصة نهار الجمعة رحلة من أسعد ما تكون بم الشهيد الله أفلح. نعود الموت هذا سيام مات كذا حديث الموت في سبيل لا يكون عادي لديه بدل ما مات على فراشه كمانات الغير بدل ما عمل حادث ومات بدل ما تخمت مات قدر مات شاجره أخو ضربه ستينة مشان خلسين دينار ومات بدل ما بموت الأمة من أجل الدنيا مات مات مات بديك والنجين جيه هم الموت اللي يتفرونه فإنه ملاقب مراش خمس بقابل اغترد بجنة فراشه 8 رجال ماذا الحياة لكي نعيش ماذا الحياة لكي نعيش ماذا الحياة لكي نعيش ما هي بالله يعني اجنى من اكتلاف والله اجنى من اكتلاف بعد اخرى طبعا الجرط وهندة النفوذ تربط ثونية لا بحث عن انظروا لعوه على ذلك اللي رجبت نفساً ثواثة إلى المحاول بل يطرفت ويطرفت حتى وكبت خلافة ذا الآن للجن ألا أستواثة إلى ولذلك الله أمرنا على الاسلام ورسول نكون هو حدثنا نفس المتعلن هو قال إذا سألتم الله ألوه يفردوثاً أعلى ألوه يجب لا أطلب الرجال ماذا؟ مدرب إخواني أنا عارف أنا عارف أننا صارنا ما إن صارنا يعني كان تنتدي هذا الكلام لكن أنا عارف إيش المفروض أنا عارف نفسي عارف إخواني كيف تدرّبت على أن لا تحب الموت؟ ندربها إخواني ندربها تدريب، نطلع نخرج من الدنيا نخرج من الشهوات ندربها نعصيها، هو ومنها النشوة عن الهوى، فإن الجنة تدريب. بغت عليه، ولا تقص، ما يقص، لأنك لمت المال مش مالك شيء حسبك، ونفسك ملة، لا يا حمد زمان، والجديد البيع فيا، إنت تبيع لغيره يعني، إن الله اشتغل، الشراء أنت تأخذ؟ تروح التاجر على شيء فظت في أمر ماخذ، الناس بيع منين دي؟ حسيه من وصله، هو ماخذ، واحد مرة في غضب قلب. حريباً تهي البلد يعني كمان انتطور ليس بقول لي واش مطر لما جاء واحد يترجم اخر قلتون قطار ليه يترجم سبحان الله هي اصاب رجل عارف ورفي يوجي ومش عارف ايه ولاش الدياد وماذا خائف هذا يعني ماني مستستقرين مدعي لكم يعني ماذا بذلك يمكن خايف على اولاده وانو ما يقدر وش نجوم للبلد الخرى أنا ما أقدر أنتقده ما أقدر. أنا ما أبغى. إخواني أنا سأطلع عن الكبار هني كذا. طلع عن الكبار لكن هيا جيّد. كان عمل كبير أنك على رأسك صار العلماء عناش نوامع عشرة ثم عقب صار العلماء عشرة بطل عليهم يكبر بعضهم من آخره الآن. أولاً. بنفسها.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 و هكذا لأني ذكرها المسيود الإنسان لأنها في ذلك وذلك لكن إذا رأيناه محتر عليها وإجاهة الوحيدة إذن نعيّره بالخطة وضعه بمستعهم أن يأخذها لأنه يبدو له أم والكتور رأيها فمن وقع في مستهاج المسيطات ومستعهم الآن هذه المنصة قضية دعم الولماء على سلط أخوار تقول أنه لا يبيه سعلم معين أبداً هذا هذا يجب أن يكون هناك في فنسا القول الثاني قال يبيه لأني أي واحد يقع منه السكة في التحاربات ويقول يقول أنه يبيه سعلم معين لعنه لأني لم أعمل أخواني لعنه رفطة الآن هل يجوز للمرء أن يلعن مشجناً بعينه رأى مصر على معصية على كبيرة أراد أن ينفتر أن يكون على الصحيح يجوز لكن ليس على إطلاقها أن يحرر بجلعانه لكن بعض الأواطن يصبح الله وقد ورد عن يجس مواطن المرصان مما فعله الصحابة الرجل يترشك من جاري رجل شفا من جاري من مصر من إيذاء فقلبه إنه مريد صلى الله عليه وسلم أن يحل المشكلة فحزم له في كل بيطة ثم يأخذ مكاعدتي ووضعه في الطريق حتى إذا مرّ عليه لماذا له لا في الطريق؟ يسكر لكم سؤال أخلاق بأمين فيلع الهجارة وفجعل الهجارة هو رجع أن يرجع وهذا قد أطلق بأمين وهذا الشيطان إذا قد ذي ورد فجعل الناس يلعنون ولذلك يقول لعني معين. لكن ليس بإطلاق ثلاثين جيد أفضل المقصورة ظاهرة معروفة أن الجهر غبي للغاية، ويشتد فيها، ويدعو الناس إلى أنهم إلى. لا، ننتهي من القضية، ونتهي إن شاء الله من هذا الموضوع كله. قضية القضية الأخيرة وهي قضية ألف. نتكلم عنها قليلًا. لا يرحمه وشكره. في التنمية بكره. بكره الآن الآن اللي هو... هو ماذا إجراء حكم السفر على إحنا تبعين دنا الكاتب الأصلي ما فيش إشكال. الآن عندنا نقاط الكاتب الأصلي. تغطي طاس طاس طونه ده تغطي الطيوره عندما الطيوره عندنا عندنا عندنا يبل كثير بس الاول شكلها كده تغطي ثاني ليش كنت عامل كده كويس جهزت اخرك لكن جهزت جواب القواعد att den var över det